السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن النوع الأول من أنواع الاعراب وهو الرفع وللرفع اربع علامات علامة أصلية هي الضمه وينوب عنها ثلاث علامات الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والألف في المثنى خاصة وثبوت النون في الأفعال الخمسة وكان الحديث عن العلامة الأولى وهي الضمة وذلك في المفرد وفي جمع جمع التكسير وفي جمع المؤنث السالم وفي الفعل الذي لم يتصل باخره شيء في هذا الدرس تحدثوا عن العلامة الثانية للرفح وهي الواو قال محمد بن اجروم وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال تنوب الواو عن الضمة في نوعين من الأسماء في جمع المذكر السالم وسبق بيانه وهو أنه ما دل على أكثر من اثنين بزيادة و ونون أو ياء ونون على مفرده وهذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف يعني لما نقول مسلمون هذه أغنتنا عن أن نقول مسلم ومسلم ومسلم ومسلم فنقول مسلمون فهذه الزيادة التي هي الوا والنون أو الياء والنون أغنتنا عن العاطف حرف العطف والمعطوف ومسلم ومسلم فنقول مسلمون جمع المذكر السالم يرفع بالواو لما يرفع يرفع بالواو قال تعالى قد افلح المؤمنون المؤمنون فاعل وفعله أفلح والفاعل هنا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم الذين هم في صلاتهم خاشعون هم خاشعون هم مبتدأ وخاشعون خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الواو كما سبق قال وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذوماش الأسماء الخمسة خمسة أسماء لها إعراب خاص لذلك خصها العلماء علماء النح بباب في الأسماء التي أو في الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية هي خمسة أسماء أبو واخو وحمو وكلمة فو وكلمة ذو أما أبو فمعروفة الأب الوالد والأخ معروف إن كان من النسب جمع على إخوة وإن كان في الدين جمع على إخوان فأقول أب وأخ وحم حموا حموا والد الزوج الزوج الرجل أو الزوج المرأة إن كلمة زوج تطلق على الرجل وعلى المرأة فالحمو والد الزوج يعني ابو ابو الزوج حمو وابو الزوجه حمو والاسم الرابع فو بمعنى الفم والاسم الخامس ذو بمعنى صاح نعم لا هناك الحمو سكون الميم الحمو الموت هذه ساكنه الميم والواو متحرك الحمو والحمو والحموي فهذا قريب الزوج اما الحمو وإن حماك وسلمت على حميك هذه غير الحمو نعم الاسم الرابع فو بمعنى فم والخامس ذو بمعنى صاحب ها الهنه يكنى به عما يستقبح ذكره فهذه هي الاسماء الخمسه ولها اعراب خاص فهي ترفع بالواو كما معنى قال وأما الواو فتكون علامة للرف لجمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة ثم ذكرها ذكر هذه الأسماء الخمس ترفع بالواو ولكن لا بد لها من شروط حتى تعرب هذا الإعراب لا بد أن تكون هذه الأسماء مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. هذه شروط أربعة يجب أن تتوفر لكي تعرب هذه الأسماء الخمسة هذا الإعراب وهو الرفق بالواو لا بد أن تكون مفردة فلو ثنيت اعربت إعرابا مثنى ولو جمعت أعربت إعرابا جمع التكسير أو جمع المذكر السالب بد أن تكون مفردة أب أخ أما لو قلت ابوان فهذا مثنى وأما الغلام فكان ابواه فهذا مثنى ليس من الأسماء الخمس فالشرط الأول أن تكون مفردة أباؤكم ليست من الأسماء الخمس انها جمع فالشرط أن تكون مفردة الشرط الثاني أن تكون مكبرة ليست مصغرة أب فتقول أبوك أخوك أما أن تصغر فتقول أبي أبي تصغير كلمة أب أو أخي تصغير كلمة أخ فلا تكون معربة هذا الإعراب أن تكون مفردة مكبرة والثالث أن تكون مضافة فإذا لم تضف كانت تبعا للإعراب السابق ترفع بالضم تقول هذا أب صالح خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ورأيت أبا صالحا ومشيت مع أخ صالح. لماذا هنا؟ لأنها لم تضف فلا بد أن تضاف، لابد أن تضاف. وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم. أعربت إعرابا تقديريا للمناسبة كما سبق لما تحدثنا عن الإعراب وهو تغيير اواخر الكلم تبعا لاختلاف العوامل الداخلة عليه وهذا يكون ظاهرا أو تقديرا فذكرت من الإعراب التقديري الإعراب من أجل تقديري من أجل المناسبة في الأسماء المضافه إلى ياء المتكل فلو قلت إن أبي رجل صالح كان أبي رجلا صالحا استمعت لنصيحة أبي كلمة أبي في هذه الجمل الثلاث معربة بعلامة مقدره مرفوع بضم مقدرة المثال الأول منصوبة كان أبي رجلا صالحا ومنصوبة بفتحة مقدره إن أبي رجل صالح ومجرورة بكسر مقدرة كل ذلك من أجل المناسبه من أجل إذا لا لابد أن تكون هذه الأسماء الخمسة مفردة ليست مثنى ولا مجموعة وأن تكون مكبرة ليست مصغرة وأن تكون مضافة وأن تكون الإضافة إلى غير ياء المتكل ثم يشترط في الاسم الرابع وهو فو أن يخلو من الميم أن يخلو من الميم لأن كلمة فوك بمعنى كلمة ثمك الكلمتان المعنى واحد وعلى قول من يقول بالترادف في اللغة كلمتان مترادفتان ومن العلماء يقول لا ترادف في اللغة فقام فيها معنى يختلف عن وقف وقعد فيها معنى يختلف عن جلس وهكذا طيب نعم أن تكون مضافة يعني تضاف إلى ضمير أو اسم يعني أقول أبو فلان أبو محمد أبو محمد أو أخو عاد أو أقول أخوك المهم أن تضاف إلى اسم ظاهر أو ضمير بخلاف ياء المتكلم يكون مبتدا فاعل خبر مفعول مضاف اليه اسم ان اسم كان لا اشكال تقع في كل المواقع الاعرابيه يعني ان اباك ان اباك وكان اب ابوك وحضر ابوك ورايت اباك وسلمت على ابيك وهذا مال ابيك بالواو فاعل ومبتدا واسم كان ونائب فاعل وتابع للمرفوع وهكذا نحن الان نتحدث عن الرفع الرفع هي ترفع بالوا إنما تاتي بالألف هذا عند النصب وتاتي بالياء لما تكون مخفوضه فنحن الان نتحدث عن الرفع نعم أبيك سلمت على أبيك مجرور بالياء نعم إذا أضيفت لأي شيء بخلاف ياء المتكلم فأقول في الاسم الرابع وهو فوق يشترط أن يخلو من الميم فإذا جاء بالميم فإنه يعرب بالحركات الظاهرة بالحركات الظهرة فاموك مرفوع بالضمن من منصب الفتح وثامك مجرور بالكسر فالشرط أن يخلو من الميم بالإضافة إلى الشروط الاربعه السابقة أن يفرد ويكبر ويضاف إلى غيرياء المتكلم والاسم الخامس وهو ذو من العرب من جعله اسما موصولا وهي قبيلة طي العربية وكان لهم في ذلك أبيات شعرية وكلام فكانوا يستخدمون كلمة ذو بمعنى الذي أو التي يقول احدهم مثلا والبئر ذو طويته أو ذو حفرته يعني البئر التي حفرتها فعندهم ذو بمعنى الذي أو التي وجماهير العرب تجعل ذو بمعنى صاحب ذو مال ذو علم ذو خلق فلا بد أن تكون بمعنى صاحب ثم أن تضاف الى اسم جنس اسم جنس علم مال خلق أدب جمال وقار هيبة هكذا يعني لا نقول ذو صالح إن صالح غير صلاح نقول ذو صلاح ونقول ذو علم ولا نقول ذو عالم ذو عالم هذه ليست من الأسماء الخمس إنما ذو علم من الاسماء الخمسة يعني صاحب علم ها ذو صالح لا صاحب بن كذا ها لا لا لا انت صاحب هنا اسم فاعل من الفعل صاحبه وأنت تريد هنا معنى الصحبة صاحب فلانا صاحبه مصاحبة إنما هنا نقول إيه إنه موصوف ذو علم يعني صاحب علم يعني موصوف بالعلم مش أخذ العلم صاحبا له طيب هذه هي الشروط الخمسة التي يجب طبعا يجب هنا في النحو مش في الشرع يجب أن تتوفر في الأسماء الخمسة حتى تعرب هذا الإعراب أن ترفع بالواو إذا ذهبنا إلى كتاب الله عز وجل وجدنا الكثير من الآيات في باب جمع المذكر السالم المرفوع بالواو وفي الأسماء الخمسة المرفوعة بالواو نريد منكم شواهد على ذلك إنه لا يفلح الظالمون سورة يوسف هذا فاعل مرفوع لم ترفعه الواو أنه جمع مذكر سالم نعم آمنوا أين الجمع المذكر آمنوا هذا اسم عن فعل هي مسدودة الحرم مسدودة من الأول خالص. <تصفيق> يعني مش نقول مش هنا <تصفيق> شويه و... آمنه وبعه الجمع قد أفلح المؤمنون نعم. وانه وانه له علم ذو خبر إن مرفوع لا مترفعي الوا صاحب علم نعم. إنما المؤمنون إخوة المؤمنون مبتدى وطبع علامة رفعيل واو نعم اباؤكم وابناؤكم هذا من الأسماء الخمسة آه. جمع أب والشرط الأول أن تكون مفردة لا آباؤ لا تتخذ آباءكم يا يسالون ويسالونك عن ذي القرنين ذي هذا مجرور بعد الياء و علامه تجره بعد بعد عن و علامه جره الياء لانه من الاسماء الخمس نعم ذوى مثنى فليس من الاسماء الخمس هذا مرفوع بالألف لانه مثنى ما اخذناه بعد نعم واولو الارحام يعني لو جئت بمثال من عندك فقلت ذو الارحام بعضهم اولى ببعض ماشي ذو بمعنى صاح نعم نعم هذا نعم محمد لينفق ذو سعه لينفق ذو سعه فاعل نعم و شيخ كبير مبتدا والايه التي كان يقول وكان ابوهما صالحا اسم كان مرفوع بالواو نعم اذهب أنت واخوك اخوك معطوف على الفاعل فهو مرفوع على مترفعي الواو نعم هذا منصوب نعم. أنت،, انت ضمير المستتر لل... توكيد للضمير المستتر نعم اين السؤال الخمسه مرفوع بماذا بالضم لانه جمع الشرط الاول ان تكون فردا قل عبد الله واذكر اخا عاد هذا مفعول به منصوب سياتي نعم إن ابانا ربنا يهديه هذا منصوب نعم إني أنا أخوك إني أخوك خبر إن مرفوع بالواو نحن الآن في حالة الرفع نعم تبارك اسم ربك هنا ذي ذي الجلال في الأولانية ويبقى وجه ربك ذو الجلال وجه ذو نعتل المرفوع الفاعل فهو مرفوع بالواو نعم واضح نعم ها كل أخي هذا مجروب بالياء ينفع بعدين إنما النهاردة ما ينفعش بس يعني الحارضي مفتوح ممكن تمشي فيها يعني أوه. نعم هذا منصوب نحن الآن في المرفوع قال أبوهم نعم إن الله هو الرزاق ذو خبر نعم لو كانت مضافة إليه لا تعرب بالحركات الظهر لخلوف ولا خلوف فمي مضاف إليه مجروب الكسرة نعم يا شاكر ولا شاكر إذ قال لهم أخوهم صالح أخوهم فاعل مرفوع بالواو نعم وانه لذو عقاب ماشي إن ربك ماشي ذو خبر إن مرفوع بالواو طيب هذا واضح بالنسبة للواو وأما الواو فتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال تقول مثلا لإنسان لا فض فوك لا فض فوك فوك نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الواو وتقول حاموك رجل صالح رجل طيب ها؟ لا فض من الكلام يعني ما أخرسك الله يعني لازلت متمتعا بالكلام بالكلام الطيب لا فض فوك وممكن أن تبني الفعل للمعلوم فتقول لا فض الله فاك هذا ساتف المنصوب هذا دعاء طيب نعيد شيئا في هذا الباب نعم ها يعني ما نقول حضر أخ صالح أخ الإضافة نسبة اسم إلى اسم اخر يعني ما نقول أخ وأخوك أخ هذه غير مضافة أما أخوك فنسبت كلمة اخ إلى كاف المخاطر واضح ها ما تتعلم لأنك بتكتب أنت تسأل ثم تكتب لا افهم ثم اكتب أقول إيه؟ هذا أخ جير منسوب أخ من ما حددت فلما أقول هذا أخوك أخوك نسبته لك هذه الإضافة نسبة اسم إلى اسم اخر خلاص فلا بد أن تكون الأسماء الخمسة مضافة يعني لما نقول وذكر عاد اضفنا اخا إلى عاد وتقول ان أخاك رجل طيب اضفنا اخا إلى الكاف التي تعود على المخاطر وهكذا نعم ارفع صوتك نعم طيب جميل من أحق الناس بحسن صحبتي او صحابتي كما جاء في روايه الحديث امك امك امك قال ثم من قال ابوك ابوك احق الناس امك خبا لمبتدا محذوف او ممكن تقول مبتدا والمعنى أمك احق الناس ثم ابوك معطوف على مرفوع مرفوع بالواو ماشي ها في روايه وهذه الروايه صحيحه هي صحيح هي تصح لغه تصح لغه لان من العرب من العرب من كان يعامل الأسماء الخمسه معاملة النقص النقص يعني بالحركات دون الإشباع يعني أبك حضر أبك ورأيت أبك وسلمت على أبك هذه روايه النقص لهجة النقص يعني العرب من كان يعاملها كذلك لا يشبع الضم حتى تصبح واوا لما ضم فقط ابوكه هي هذه اللغه صحيح ومن العرب من كان يستعمل القصر في الاسماء الخمس القصر يعني يجعلها دائما بالالف ما يدخل فيها الواو ولا الياء وانشدوا على ذلك ان اباها وابا اباها مع ان اباها المضاف كان على قول الجمهور العرب وان ان اباها وابا ابيها لا وابا اباها قد بلغ من المجد غايتها خلاص طيب نعم ها ستقول حمي طيب قال ابن أجره واضح ولا نعم لا حمي هذه في العميم أما في الفصحى حمي آه إن حمية واقع قال ابن أجر الروم وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وأما الألف العلامة الثالثة من علامات الرفع فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء يعني في الأسماء المثنى خاصة يعني لها موضع واحد الضمة لها أربعة مواضع مفرد جمع تكسير جمع مؤنث سالم فعل مضارع لم يتصل بأخير شيء الواو لها موضعان جمع المذكر السالم والأسماء الخمس الألف لها موضع واحد وهو المثن وسبق بيان المثن ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرد وإن زدت فقلت وهذه الزيادة تغني عن العاطف والمعطوف فجميع يعني بدلا من أن تقول مسلم ومسلم تقول مسلمان مسلمان رجل ورجل رجلان امرأة وامرأة امرأتان وهكذا فالمثنى ما دل على اثنين مذكر أو اثنتين مؤنث بزيادة ألف ونون أو يا و على مفرد هذا المثنى اذا رفع رفع بالالف رفع بالالف نيابه عن الضم و ورثه ابواه ورثه ابواه اصلها ابوان فاعل مرفوع علامه رفعه الالف نيابه عن الضمه لانه من الأسماء الخمس من لأنه مثن هذان خصمان هذان اسم اشاره مرفوع مبتدا مرفوع علامة رفعه الألف خصمان خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثن أبويه مفعول به نحن الآن في الرف في الرف فأخذ نريد منكم شواهد من القرآن او السنة أو الشعر على المثنى المرفوع مثنى المرفوع ودخل معه آه السجن فتيان <تصفيق> ودخل معه السجن فتيان دخل فتيان فدخل فعله فتيان إيه؟ فاعل آه طيب فائدة بلغية ودخل معه السجن فتيان الأصل ان الفاعل يأتي وراء الفعل مباشرة ولكن قدم الجر والمجر حتى على المفعول دخل معه لأن المهم في الذكر يوسف والتقديم للأهمية فقدمه مع أن حقه التأخير ودخل فتيان السجن معه طيب نعم ما ماذا تريد قال رجلان من الذين انعم الله ماش قال رجلان فاعل نعم فذانك برهانان هذا مثنى مرفوع بالالف وبرهانان خبر المبتدا لان ذان مثنى ذا إيه؟ لم يكون إيه؟ رجلين فرجل وامرأتان امرأتان معطوف على المرفوع مرفوع بالالف نعم جميلة نورمان جميل يا نورمان امال كان يقول انك غائب لماذا سمعت يقول نورمان غائب ها ها في رومان وفي نورمان جميل طيب جنتان عن يمين وش... جنتان جنتان مبتدأ ولمن خاف مقام ربه جنتان جنتان مبتدأ مؤخر مرفوع بالالف وجنتان من ذهب وفضة آنيتهما وما فيهما نعم نعم هذان خصمان ذوات أفنان ذوات مثنى مثنى ذات ولا ذوات دفاع إشكاء أفنان جمع جمع فنن قصت آفيهما عينان نضاختان هذا مبتدا مؤخر نضاختان نعت مرفوع نعم صدق يعني ال الجمع مع المثنى والله اعلم لاحد معنيين على المعنى الاول ان اقل الجمع اثنان اقل الجمع اثنان وهذا قول ليس بالقوي والقول الثاني ان الخصمين فريقان فراعى معنى التثنيه في كلمه فريقين وراعى المعنى لأن كل فريق من مجموعة كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم هو طائفتان مثل مرعى للفظ واقتتلوا مرعى لمعنى الطائفة وهو الجماعة لا من الذين يخافون في جماعة يخافون وهذان الاثنان نطقا وتكلما. نعم إذا التقى المسلمان نعم فاعل صنوان صنوان وغير صنوان. هذه جمع جمع صنو نعم خالدين حال حال انهما في النار خبر ان وخبر أن وخالدي لحال منصوب نعم تتبعان فعل تتبعان فعل دعوتكما مفرد مضاف لضمير التثنيه نعم المستاباني مثنى المستاب مبتدا مرفوع بالألف نعم ذلتقى الختانان ماشي ذلتقى الختانان فاعل مرفوع بالألف نعم وإن خير الناس بعد محمد وزيراه خبر إن مرفوع بالألف جميل نعم أه، فضعي يدك على ال. جزاك الله خير والله. كلمتان خفيفتان على اللسان. شوف كلمتان وخفيفتان وثقيلتان وحبيبتان. <تصفيق> جماعة دول بيحطوا دوم على حدة السمينة. آه. <تصفيق> والسمينة دي بترجع على حسب كل واحد. <تصفيق> ها نعم. ها أين المثنى كل هذا فعل يا رجل <تصفيق> <تصفيق> نعم ثبات النون ثبات النون مع عله التثنيه هذا في المرفوع بثبوت النون والمجزوم والمنصوب سياتي لما يكون الفعل افعال خمسه مرفوعا يكون على تكون علامه رفع الثبوت النون اذا نصب او جزم حذفت النون سيتفصل ده الولدان يشربان الولدان لن يشرب ولم يشرب حذف النون نعم البيعان بالخيار نعم العمران بتغلب عمر على أبي بكر وان كان ابو بكر افضل بس لما تثني أبو بكر هتبقى صعب فثن السهل وغلبوا فقال العمران كما نقول القمران نعم بمعنى اه هذا مثن لغه هو مثنى وان كان المفرد قصد به ابو بكر وقصد به عمر لا هو مثنى هو يعني من الناحيه النحوية هو مثنى اتفضل يا حكم عليكم نعم استخبر العمود وجاب لي مفعول به <تصفيق> <تصفيق> ووجد مرأتين امراتين امراتين هذا مرفوع لمنصوب منصوب ها اقعد اهوت عشان تبقى صاحي <تصفيق> اين الاقلام والسبوره ها ماشي نعمك ها اثنتان ولا اثنتين اثنتين اثنتين خبر ك والالف اسمها فان كانت اثنتين فلكل واحده منهم النصف نعم ايوه انت ان رسول خبر ان مرفوع بالالف يا رسولاني رسولان فحذفت هذا واضح في باب التثنيه اذا كان المثنى مرفوعا رفع بالالف طيب في الدرس الماضي كان الواجب ماذا عشر ايات كلمات مرفوعة بالضم اذكر لنا آية من الواجب الذي كتبته كتبت واجبا حللته نعم أين الكلمة المرفوعة الحمد مرفوع بالضم لأنه اسم مفرد نعم محمد جمال أين الكلمة المرفوع بتضمه لم يتصل بأخير شيء هو مرفوع على مترفعه الضم طبعا المنافقون يدخل في درس لو مرفوع به بالواو لأنه جمع مذكر سالم نعم معطوف على المنافقون مرفوع علامه مترفعه الضمه منافقاته نعم حللت الواجب كل ما عنده وإذا بلغ الأطفال فال جمع تكسير فاعل مرفوع على رفع الضمه نعم جميل معنا ثلاث اربع كلمات مرفوعات بالضم يكاد فعل مضارع متصل باخره شيء مرفوع على رفع الضمه الظاهره زيتها زيت فاعل يضيء فعل مضارع مرفوع اين المقدره زيتها يضيء هو اخره ياء ولا همزه طيب والهمزه حرف صحيح يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نار فاعل فهذه اربع كلمات مرفوعات بالضم نعم فالصالحات قانتات حافظات لا الجمله كلها جملة كلها أما يضيء ففعل مضارع مرفوع نعم فالصالحات مبتدا فالصالحات قانتات حافظات خبران مرفوعان بالضمة ليه يكاد زيتو اسم يكاد مرفوع جزاك الله طب, طب. نعم اخي والفتنه اشد ابتدى وخبر مرفوعان بالضمه قل عمر يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يمحو مرفع بضمه مقدره للثقة الله فاعل مرفع لم ترفعي الضمه الظاهره ما يشاء يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره ويثبت فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره عنده ام ام مبتدا مؤخر وعلامه رفع الضمه الظاهره هذا جميل اخر شيء كل لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعيد نسمع او نعقل فعل مضارع لم يتصل باخره شيء فهو مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهرة نسمع أو نعقل معطوف وعلامه رفعه الضمه الظاهره صاحب الورقه قل ما انواع التنوين ما انواع التنوين ولم يكتب علامة الاستفهام طبعا التنوين كما ذكرت هو ليس داخلا في المقرر عليكم ولذلك اذكروا سريعا هناك تنوين التمكين كما نقول محمد وخالد يدخل في الأسماء المتمكنة من الاسميه وهناك تنوين التنكير صه وصه وسيبويه وسيبويه تنوين تنكير وتنوين مقابلة وهو الداخل في جمع المؤنث السالم مسلمات ومسلمات وتنوين عوض عن حرف قاضي وتنوين عوض عن كلمة كل وتنوين عوض عن جملة حينئذ يقول ما أفهم الإسناد جيدا الإسناد إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه محمد الحاضر أسندنا الحضور لمحمد فهم محمد أسندنا الفهم ليه؟ لمحمد ولا أسندنا محمد للفهم فهم محمد نحن الآن نحكم بالفهم لمين؟ لمحمد ففهم مسند حكم اسندناه لمحامد فمحمد مسند إليه هذا هو الإسناد هذا السؤال متأخر جدا لأن الإسناد هذا كان في أول درس ونحن الآن في الدرس الخامس طيب انتهينا اليوم من ذكر المرفوع بالواو وهما شيئان جمع المذكر السالم الأسماء الخمسة وذكرت شروط الأسماء الخمسة ثم المرفوع بالالف وهو المثنى وذكرنا شواهد على ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في درسنا القادم نتحدث عن ثبوت النون كعلامة فرعية للرف وموضعها هو الأفعال الخمسة لماذا سميت بالخمسة وما إعرابها؟ هذا سات إن شاء الله عز وجل مع النصب مع علامة النصب الأصلية قولوا قول هذا أستغفر الله لي ولكم الواجب الواجب هات عشر آيات أو أحاديث فيها كلمات مرفوعة بالواو وبالألف بالواو أو بالألف عشر كلمات مرفوعة بالواو أو بالألف آيات او احديه او من الشعر